وَأَنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا وَيُصَلِّي سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مسرورا انه ظن ان يحور بنا ان ربه كان به بصيرا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَرَ الْقَمَرِ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بل الذين كفروا يكذبون والله بِمَا بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إِلَّا الَّذِينَ الذين وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون